غُرِبَتِ الرُّومُ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في برع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ولومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يُخرف الله وعده ولا إن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم؟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 الَّذِينَ الذين كفروا وكذبوا وَلِقَاءِ ولقاء فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات وَالْأَرْضِ وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأروى بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ثم إذا انتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألزنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغابكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم يسمعون ومن آياته يريكم البر خوفا وطمعا وينزل, وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته أن تقوم السماء And the earth ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ورب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ألمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم, فأنتم في سواء تخافونهم تخيفتكم أنفسكم كذلك فاصلوا الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشتكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فارقون و اذا مس الناس او الردع و بهم مريبين ثم اذا اذى قوم منه احمد اذا فريق منهم اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا عليهم سلطان فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 الله. وما آتيكم من زكاة تريدون وبه الله فأولئك هم المبعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شوتائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في فَانظُرُوا فانظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يؤسر الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء, فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق فترى الودق يخرج من خلاله فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم يستبشرون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 فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لولوا من بعده يكفرون فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتها فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث, يوم, البعث يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بايه ليقولن الذين كفوا إن أنتم إلا مبغلون كذلك يقبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون